بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن أعطيناك الكثر فصلّي لربك والحر إن شا لك هو الأبتر.